الكلام على ادله القادر الاصوليه من الثانويه قاعده الافتاء لازم ممن له اهليه هذه مساله من الاهميه بمكان الافتاء لازم ممن له اهليه هذه من من الاهميه بمكان لما لأن الناس يحتاجون إلى من يرشدهم إلى من يرشدهم الى يعني طريق الله جل في علاه وان يبصر لهم الطريق وايضا أن ينحي عنهم الشوك والاذى الذي في هذا الطريق الذي يصلنا فيه إلى الله جل في وهذا لا يكون إلا من العلماء لذلك الله الرعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هنا القاعدة الافتاء لازم ممن له أهلية طبعا إفتاء لازم ممن له أهلية أيضا لابد أن احنا نزيد في هذه القاعدة جزءا يسيرا ما هو؟ اقتنعت عنده ارتكاز هو لازم فرض لازم في زيادة اخرى نعم مش ممتاز لا مش كده بقى احنا بقى لان انا بتكلم على الافتاء لازم لازم صار ايه وجبا متى صار وجبا صار وجبا لم يكن الا هو لكن ان وجد غيره وخلاص ويكفيه الحمد لله لا يتكلم ان وجد غيره ويكفيه بقى خلاص اذا اراد أنه ينحي نفسه يفعل ذلك العزيز بن عبد السلام لما بعث إليه أمير الشام بعث إليه قال ابقى في بيتك لا دروس لا افتاء لا صرف المسجد فذهب فأتى ما وجد شيئا يعطيه للعامل للعريف الذي جاءه بذلك إلا القطع التي يصلي عليه قلت بقى سجادة غير سجادة دعنا ما نتكلمش فقهيا في المسألة لكن أنا ننظر من نظر العالم النبيل فأعطاه فرحا قال ما بك إيش الله لما تسعد ذلك قال الحمد لله ما كنت أتصدر لذلك إلا أنني كنت أعتقد أنه إيه؟ فرض عين علي فولي هو الذي كفني فانتهى الأمر أرحني من ذلك والله أنجاني فنظر فرحه فرحا شديداً بأنه يمكن طبعاً هذه المسألة وإن, وإن يعني فعل ذلك معه فإن لم يوجد في البلدة إلا هو خلاص واجب عليه أيضاً أن يتصدر حتى ولو منع أن يفتي بطريقة لا تجعل المفسدة تاتي عليه ولا على غيره لكن لا يكف عن الإفتاء لأن الأمة إذا خلت من مفتي أمة خلت من المجتهد ضعت تاهت يعني كانت المسألة عليها من أعظم ما تكون هنا الله النبي الأدلة على هذه القاعدة اللي هي الابتاء لازم لمن له الاهليه قال النبي صلى ألا هل سالوا اذا لم هل سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال هل سالوا اذا لم يعلموا يعني الراء الاخرى يتجهلوا فقال إنما شفاء العي السؤال وهذه فيها دلاله واضحه جدا انه يجب يجب على الإنسان الرجوع الى العالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض علم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى, عالمو... لم يبقى عالما وفي الوقت لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذه أيضا ما قدرت يستدل بها على أن الافتاء لازم لمن له الأهلية وأما الذي ليس له أهلية خراب وأي خراب لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رو الناس روسا جهالا فسئلوا فأفتحوا بغير علم فضلوا أضل وقد تكلم الله جل على عن أهل الكتاب أن الذي كانوا يقعون فيه أنهم اتخذوا حدثاء الأسنان أو صفاء الأحلام هؤلاء تركوا الآثار وأخذوا يقلسونه بالعقول فهذا مدين فهذا مدين وهذا قول ابن مسعود كما قلنا لأن ابن مسعود قال في حديث حديث إيش؟ نعم نعم ممتاز ساءت زمان ما لا لا لات زمان الاولدي بعده شر منه ابن مسعود قال, قال لا اقول لا اقول امير خير من امير طيب شر من امير ولا أقول خص بغير خص او شر من خص لا بل أقول, بل اقول يعني يرفع العلم ويظهر اهل الجهل فيتصدر السفهاء فيقيسون بارائهم يميتون السنن فيقيسون بارائهم فييهدم الاسلام ما قال بالامه ده قال يهدم الاسلام باثره يهدم الإسلام لذلك رساله قال بين يديه الساعه سنقدع صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويتم القائن والقون امين وينطق الرويبضه وينطق الرويبضه قالوا ما الرويبضه يا رسول الله قال رجل تافه يتكلم في أمر العامة وأيضا في حديثنا السلام السؤال عن علم فكتمه جمع الله بالجامل من نال يوم القيامة عمتنا هذه الأحديث استدل بها على أنه لا بد من وجود المفتي ولا بد من الرجوع المفتي العلماء هنا في هذه المسائل أولا لنا فيها مسائل هذه القاعدة لأننا فيها المبحث. المبحث الأول وأن كان يسيرا هو أنه وجوب وجوب فرض عين على الأمة انشاء شاء علم العلماء هذا واجب على الأمة بأسرها أن تهتم بإنشاء العلماء أو طلبة العلم هذا واجب فرض عين يعني الأمة بأسرها تأسم إلا ما يتوفر فيهم العالم أو طالب الذي يفتي في المسائل وعضل المسائل فياجب على الأمة انشاء العلماء لا سيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما العلماء هم ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يعيثوا درهاما ولا دينارة لكن ورثت العلم فمن أخذها وأخذ بحظة وافر. وهذا أصل نصير في هذا الباب وأيضا الله دل في علا عندما قال قا عندما قال الله جلال وما كان هنا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهذا أصل أصيب هذا البيض. النبي صلى الله عليه وسلم رب بعض الصحابة على نوم يعني من علماء الأمة الذين تنتفع بهم الأمة لذلك قال الله لو علف اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حاجة الأمة للعلماء كحاجات من الماء والهواء بل أشد من ذلك لأنه لما قال أنا أمنة لأصحابي وأصحابي آمنة الأمة إذن العلماء هم الذين ينزلون منزلة الأنبياء وأنا وريث يعني ال ال ال ال ينزل الوكيل ينزل منزلة ال الأصيل والوكيل هو العالم والأصيل هو النبي يسوى السلام فإن كان النبي السلام الأصيل آمنة لهذه الأمة يبقى إذن الوكيل إيش آمنة آمنة لأن الوكيل الذي هو وريث النبي السلام ينزل منزلة الأصيل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هو أمن للأمة هذا المبحث هو المبحث الثاني بأنه لا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لذلك لا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لذلك بعضهم يقولون يمكن في المفتي أن يكون مشتهدا يمكن المفتي أن يكون مرتاهدا يعني ممكن المفتي أن يفتي بفتوى غيره يمكن للمفتي أن يفتي بثلاثة وغير لذلك لو ما يقولون العلاقة بين المفتي والمشتهد كل مشتهد مفتيا ولا عكس كل مشتهد مفتي والحق بأن الأمة لابد أن تنصب المشتهدين ولابد من الاعتناء بالمشتهدين الأذكاء الذين لهم اللوامع في الساحة الذين يعملون دين الله يتلفوا على حق هؤلاء لابد, لابد من أن يظهروا ويظهر ويظهر وتظهرهم الأمة بأسرها حتى يلتف الناس حولهم لأن نجاة الناس حول العلماء لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهد وإن الله لا ينتزع العلم ولا يقبض العلم انتزاعا تساعد مصدور العلماء ولكن يقبض العلم بقض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسوء لي فأفتوا بغير العلم فأضلوا الأمر الثالث أو المبحث الثالث فيها بأن الرجوع لاهل العلم في العضر الرجوع لاهل العلم في العضر يبقى اذا اذا كانت واجب أن واجبه ان تنشئ العلماء يبقى يجب يجب على من العوام والخواص الرجوع الى اهل العلم في عضر المسائل ما يستفتون في فإن لم يفعلوا وراجعوا ونصبوا أنفسهم مشائخة ومفتيين كما نعيش الآن في هذا الزمان الشباب بأسرهم الآن كل منهم صار مفتيا وكل منهم صار له الرأي الخاص يكفر من يشاء ويسب من يشاء ويتكلم ويعرض بعرض من يشاء يعني يحسب أنه لن يرجع إلى ربي للفعلاء وعند الله تجتمع الخصوم فهذه المسألة مسألة هيينة هذه مسألة عويسة جدا لأنهم يعني كما قلنا شباب اخذتهم الحماسه والعاطفه وانجروا انجرارا قويا للهد اعراض العلماء خابوا وخسروا خابوا وخسروا والله ويزداد عليهم البلاء اضعافا مضاعفه ويحسبون أنهم يحصلون صنع لو تقاعس العالم لو تخاثر العالم لو حتى أن العالم لم يؤدي عليه من رب لأمتي خلاص تركه بينه وبين الله وبين خطأه وانشو الخطأه بين الناس حتى لا يلتف حوله الناس لكن أن تسب وأن تجدع وأن تكفر وأن تفسق وأن تتهم في النواية فهذه من, من المسائل العظيمة التي غاص فيها ناس كثيرون تسببوا في البلاء لهذه الأمة واستحكام البلاء في هذه الأمة استحكام البلاء في هذه الأمة هو بوابة البلاء القطح في العلماء لأنك أقول لك أنت تقدح في فرع عن أصل أنت إن قضحت قضحت في فرع عن أصل والفرع هو العالم والأصل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم انت كيف تغضح في مزكاه النبي صلى كيف تغضح في مزكاه الله جل وعلا طب اذا كان هو اصلا الله جل لم يذكره في الكتاب وان الله جل وعلا انتقده وقال واطلع عليهم ما الذي اتينا اياتنا فانصرفوا منها فتبع الشيطان فكانوا غاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض ثبت العرش منقش اذا افتى فتوى لا على هواك سار هو مثل هذا وقلت له انه يبيع دينه بثمن بخس درهم لانك لو لم تثبت العرش امام الله جل وعلا س, س... س... س... ستعاقب عقابا شديدا على الاعراض اللي الهاتي... هذه اعراض, أعراض التي هي مهلكه كما قال ابن جرير الطبري يعني قال العلماء والولاة حفره من النار فلا يستبصر مر طريقه حفر من النار قال العلماء والولاة حفره من النار ف... فلا تهجم على الاعراض انتهى الامر لذلك كان الثوري يقول اسنان لا يصح الإنسان أن يتقدم بين أعراضهم أو أن يهجم على أعراضهم إثنان طائفتان صنفان لا يمكن للإنسان العاقل دعك من المجانين لا يمكن للإنسان العاقل أن يهجم عليهم اولا أعراض الأمراء وأعراض العلماء ثانيا قال فأما أعراض الأمراء ففيها سفك الدماء ففيها سفك الدماء وأما أعراض العلماء ففيها ضيعة الدين فانظر كيف العلماء الحكماء النبلاء ماذا يقولون؟ يقولون صنفان لا يصح للإنسان أن يهجم عليهما العلماء والولاد أما الولاد فإذا قدح فيه الأعراض انتهت المسألة بسفك الدماء وإذا قدح في العلماء ضع دينه ضع دينه وإذا ضع دينه فما يبقى له ولذلك أنا أقول سبب تحكم البلاء في هذه الأمة هو هذا الباب المسألة أعظم مما تكون خطر عظيم يهجب الأمة بانتقاس العلماء وانتقاس أقدر العلماء وهذا دأبه من زمن بعيد ليس من الآن من زمن بعيد أيضا كان بعض الذين هم في الساحات من لم يفتي بفتوى تعجبهم فيما يعني يريدون الكلام أسرع من البرق يقولون يعني يتكلمون على العراض أنه انه لا يبيعون دينهم انه ليس علماء لما لانه لم ياتي له بما اراد شهيا وهوى فلذلك نرى ان جميع التواف او كسر الطوائف هم هوا هوا واتباع الهوى ضياع لو انسلخت من الهوى ووقفت مع الدليل تفوز في كل احوالك لو انسلخت من الهوى ووقفت مع الدليل في كل احوالك وان فعلت ترى لكن كلما ركبت رأسك وعندك الهوى فتمسكت بما عندك من هوى فهذا الداء الذي وصفه النسلم في أول الزمان أنه سيأتي في آخر الزمان أنا أقلوم هذه التصاب بداء الكلب يعني يتجاربهم هو الهوى ولذلك في الرواية الأخرى قال النسلم إن وجدت كل صاحب رأي يعني يعجب برأيه أو يتبع هوى فعليك بخاصة نفسك أو قال بخوايصة نفسك فإعجابك لذلك إذ رأي برأيه هوى والهوى ردى الهوى يصل بالإنسان إلى التردي إلى المهلكة قال الله للأفعلان يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعوذ بالله من الخزدان فالغرض المقصود في هذا الباب لابد من الرجوع إلى العلماء واحترام وتوقير العلماء فإننا جاءت بالعلماء هذه المرحة الثالثة أنه إذا سألت فلا تسأل إلا العالم أما أن تتبع هواك أما ان تأتي فقط او تذهب تسأل لمن تعلم أن إجابته صاروق لك وان اجابته هي التي انت تريدها وتكترزها في صدرك انت صاحب هوا انت لست صاحب ديانه وانت لا يمكن ان الله جل على يقدم يعني يجعل نصر الدين على يديك بحال من الاحوال و... و... و... والا فلا بد ان ترجع للعالم الذي تعلم انه عالم مدقق نبيل وانه لا يتكلم الا بالكتاب والسنه فلا بد من الرجوع اليه فارجعت اليه واتاك بالدليل فعليك الانصياع والانقياد فعليك الانصياع والانقياد هذا بالنسبه للكلام على وجوب الذهاب إلى العلماء والإحالة على أهل العلم وهذا أيضاً إذا قلنا من الأداب أن ترجع إلى العالم فمن الأداب أيضاً أن الطالب العلم الذي يوجد في محلة فيها عالم فلابد أن يرد العالم وجوباً وأن العالم الذي ضعف علمه في, في, في محل وقوية في محل آخر والسؤال في المحل هذا وعنده في نفس الدويرة التي يعيش فيها يعني يجد فيها علماً آخر من المتقنين لابد أن يحل عليه وجوباً ذلك يا عبد المعين قال إذا وجدتموني نزلت محلة ففيها من يحدث بحديث المسلم وهو أتقن بالحديث مني فتصدرت فحدثت الناس فحلقوا لحياتي وفي قال فأعلموا أني أتحامى فإني ركبت الحموقة بهذا الباب وانت لما ترى عندما نظر لك الأمثلة إحالة الجميع من العلماء إلى الأعلى هم علماء الصحابة بأسرهم علماء الصحابة جميعا علماء وكانوا يتورعون فيحيلون إلى الأعلى يعني لو كانت المسألة, المسألة في الخلافة والمعضلة يحيلون إلى الأعلم مع أنهم علماء كما قلت كل واحد ابن عمر بن عباس هما قرينان في المدمار وهما كفرسي رهان ابن عمر أثري ورجل تقي نقي وعالم من علماء الصحابة عبد الله بن عباس أثري وعالم من علماء الصحابة تجمال القرآن لكن لما جاء السؤال لابن عمر في محلة يعلم أن فارس الميدان فيها هو ابن عباس أحال عليه كان في الحج وعلم أن ابن عباس يحج في شئ فقال له قول الله كذا ما تفسيره ما, ما, ما القول في قول الله جل على وذكر له الآية قال اذهب لهذا الرجل على من على ابن عباس قال اذهب فإنه ترجمان القرآن ثم إذا أجابك أتيني بإجابته لبإذن هنا نشوف الإنصاف ابن عمر لما سئل عن تفسير القران وجد ابن عباس قال لا يتقدمنا احد بين يدي ابن عباس يحيل على الاعلم قال الله قال النبي صلى الله عليه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وايضا الله جل عندما يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يعني اتقن أهل الذكر في هذا البال فابن عمر احال على ابن عباس فذهب الرجل فسال ابن عباس عن ترجمه الايه فاتى بالترجمه بالتفسير ثم ذكر ابن عمر فوقف ابن عمر مندهشا معظما طال والذي نفسه في يده نعمة رجمان هذا الرجل ابن عباس نعمة رجمان القرآن يقوله ابن عمر مدحا لابن عباس والذي أحال عليه رضي الله عنه وأرضاه والإحادة ذلك ذلك الكثير أنت في ذلك فعل عائشة رضي الله عنه أرضاه كما قلنا قبل ذلك بأن الذهبي قال أعلم نساء العالمين هو من عائش أعلم نساء العالمين سئلت عن مسألة تعلمه. صلاة النبي صلى بعد, بعد الع... وهي كانت ثبتت هي صلت وثبتت. وهي تعلم ذلك ومتقنة لهذا الباب لأنها حتى... حتى أنها بررت قالت فصلاها النبي قضاها فصلاها بعد العصر وكان النبي إذا أنشأ عبادة إيش؟ ثبت عليه ده بتبرر تبرر لك أنه وإن ورد النهي عنه في الصلاة صلاة ال... بعد العصر فإنه لما صلى ثبت لأن هذا من دأب النبي وهذا يشير إلى إيش ممتاز يشيره إلى الخصية قالت وكان إذا أنشأ ثبت عليه وهذه تشير إلى الخصية يعني لا أحد يقول سنة وطبعا هذا خطأ الشيخ الألباني يقول بأن هذه سنة العصر وهجعل سنة بعدية لبعد العصر هذه السنة لأنه قال عمر الخطاب كان يضرب الناس عليها فهو وين وجه الدلالة عنده أن عمر الخطاب كان يضرب الناس عليها كيف يستدل بهذا الحديث على أنها سنة نعم أقول وين وجه الدلالة مما است... الشيخ الألباني يقول ويستدل الالباني بان ضرب النا... ضرب عمر على الناس على على الصلاه بعد العصر دلاله انها سنه فين نوجد دلالها ما قالوا قالوا بكل الاجابه التي ظاهره العكس ده سنه للوريه نعذر ايه ده لا ما خلاص لا ده انت متجوز الثانيه لا مش ممكن انت هذه المسألة مستجدة ففي شيء نعم لفضة فوق هذا الصحيح هو لما استقر في, في, في قلوب الصحابة بأنها سنة اعتادوا عليها فما تركوا المسجد حتى إيش حتى الاستدامة عليها فخشي عمر من أن يجعلوها فرضا واجبا أو يظن الناس من التابعين من شدة حرص الصحابة عليها أنها إيه أنها فرض فصار يضرب عليها اتقوا لا لا تنزلوها منزلة الإيه؟ الفرض لما صلى بالناس في رمضان هذه نظيره الان لما صلى من الناس في رمضان واجتمع الناس يوم الليلة ثلاثة الليلة الرابعة من خارج النمسلم وعلل قال خشيته ان تفرض عليه مفهوم فاذا عمر قال التابعون يأتسون بالصحابة لانهم يعلمون ان الصحابة من الذين تربعوا على يد النمسلم ويأتسون بالنبي فاذا واجدوا منهم هذا الحرص الشديد انزلوه من زيرة الايش الواجب فذا كان يضرب عليه هذا وجه الدلال عندهم والصحيح الرجع أن نقول عندنا حاضر ومبيح الحاضر عندنا قولنا عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ناهى عن صلاة بعد العصر وقد ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم أسئل عن ذلك بيّن النبي صلى الله الظهر يقضيها بعد العصر فلا صح أن يقال أن هذه سنة بعد العصر هذا خطأ بين وان كان هذا من فحل من فحول الأمة الذي جعل الله على يديه يعني نشر أو الهمة العالية في طلب العلم رحم الله وجعل الله جعله مع النبي مع نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين هو ابن باز وابن عثيمين وابن شيخ بكر وزيد وشيخ عمر عبداللطيف وهؤلاء الحق للعلماء النبلاء الذين امتلأوا علما ولكننا لا نافي لهم بحقهم يغفر الله لنا عامة هنا لما يقول سنة العصر فنحن نقول لا ليس بسنة العصر ليس بصحيح العصر ليس له سنة بعدي بل الصلاة بعد العصر تكون ليست من السنة بل هي محرمة محظور على الإنسان أن يأتي بها إلا إذا كانت صلاة ذات سبب فهذا خلاف بين العلماء فالصلاة ذات سبب وإن كان الرجل صحيح أن يصليه من ذلك ايضا. عائشة وهي أعلم نساء العالمين تحيل على علي بن أبي طالب وانظر بقى لحالة علي بن أبي طالب مع عنا بينهم يعني بينهم بعض الإحن لأن علي بن أبي طالب في حدث الإفكة لما لما استشاره النسلم وهذه طبعا الشورى أيضا في العثم بالسنة بأنه لابد من الشورى لابد أن تستشير زي الرجل كما قال علمؤنا يعني الرجل يصل إلى أن يكون رجلا بأمرين الأمر الأول هو أن يكون ايش؟ لا مستخيرا في كل أمر يهتم به أن يستخير ده الشطر الاول شطر الرجوله الاول الشطر الثاني أن يكون ها الاستشارة. كما قال الحسن تتكامل رجوله المر إذا اذا استخار ثم استشار يستشير واذا استشار لا يستشير الا أهل, اهل فهنا يعني ان سيدنا استشار عليه بن ابي طالب او نبي ويوحى اليه ليبي لك ان المشوره حتى للنبي من الانبياء وقد قال الله له شوارهم في الامر شاورهم في الامر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستشير علي بن ابي طالب ف اوما اليه بايش بالفراق اوما اليه بالفراق قال له يا رسول الله النساء غرا كثيرات يعني طلق وقتي بغيرها النساء غرا كثيرات وطبعا اخطا علي بن ابي طالب في هذه الإشارة يعني ولحق ان نقول علي بن ابي طالب نعتذر له بانه اراد ان نفسه يكون صافي ذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة عظمة خلق لها بعث لها وهو أن ينشر الدين بين الناس فكأنه يقول لا تشوش على رأسك بشيء وعليك أدى الزوء لو أردت غيرها فغيرها ممن يتمنى رسول الله عليه وسلم غيرها كثيرات وسال الجارية فطرح نسلم مشهورته في الأولى طرحها ولم يفارق لكن أخذ بالمشهورة الثانية هو إيه لنو قال له وسال الجاريه تنبئك فسال الجاريه فقال الله اقفغات والله ما اعلم عنها الا انها جاريه حدثت السن يعني تاتي بالعجين يعني بعد ما تصنعه تنام عليه فياتي الدجن فياكله فياتي الدجن فياكله يعني غير يعني جاريه حدثت السن ثم قال ثم استشار اسامه ولنعمه ما اشار عليه اسامه قال اهلك يا رسول الله والله لا نعلم عن اهلك الا الخير حتى قاموا من سلم خطيباً وقال من يعذرني في قوم بلغ بلغ بلغ, بلغ أزاهم في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير كما قال آآ وقالت أيضاً من التي تساميها من زينة بنت جعش قالت ذلك الغرض المقصود مع هذه الإحام الإنصاف ده أنت لو في عالم متضايق من عالم في, في كان في صفقه ماديه مثلا أو في, في يعني حدث بينهما ايحا أو مشاحنه في مساله جمعت بينهم لا تراه ابدا ابدا يرشد اليه ولا تراه ابدا يذكيه واذا ذكيه امامه افضل الاحوال أن يسكت منكرا مش يسكت إيش مش يسكت مقرا أن يسكت منكرا طبعا هذا يسكت منكرا دي لا تراها تراها مأيتا تراها في القبور لكنه إذا سمع ممكن أن يرد هذا التسكية ولا يقبلها بحال من هنا علي بن أبطال يشوف قال على عائشة كيف وعائشة لما سئلت عن المسح على الخفين والتوقيت في المسح على الخفين طالت تسال عليه يعني قال أنا مسافر السائل يسأل عائشة رضي الله أنه مسافر وأنه لبس الخف ما التوقيت الذي يجوز له أن يمسح على الخفين قال تذهب العلي فإنه أكثر من السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يجيبك عن ذلك وهذا حق كان عليم من أدخل الناس في الكلام على المسح على الخفين فهنا إحالة إحالة وهذه لابد وجوباً لابد أن تكون هذه الإحالة من ذلك أيضاً إحالة عمر رضي الله عرضه الصحابة جميعاً إلى عائشة عندما اختلفوا في المجلس على الرجل الذي يجامع فأكسل فهل عليه الوضوء او عليه الاغتسال انقسموا الى فريقين فريق يقول اغسر ما صابك منها ودقوا للنفس المتوضى وفريق الاخر يقول عليه بايش بالاغتسال طبعا انت عارفون جامع فاكسل يعني ايه جامع لكنه لم ينزل فلما ذهبوا الى عائشة ابو موسى الشعير يقول عندي يعني اريد ان اسأل واستحق قالت سل وتكلم بما تتكلم به مع ايش مع امك وهي حق انها امه رضي الله عنها ارضاه فقال اختلف المجلس في كذا إذا جمع رجل فأكسل فهل يغتسل أم يتوضأ فقالت على الخبير سقط هنا العالم لابد أن يظهر قيمته ويظهر قوته حتى يرجع إليه لأنك لا ترجع إلى السفهاء ولا ترجع إلى أصحاب الثقافات ولا ترجع إلى الدعاة لكن لابد أن ترجع إلى من؟ إلى العلماء فقالت على الخبير سقط على الخبير سقط فقالت, فقالت إن الله سلم قال إذا التقى الختنان وجب الغسل هذه حاله الآن وجب وجب في هذا الباب أن يحيل إلى من هو أعلم منه لذلك يعني بعض النبلاء لما قيل له أن تخالفك ما يقرب من تسعين رجل قال تسعين رجل ننظر فيهم ولا مئة حتى قال ننظر فيهم تسعين في منهم دعاء وهذا حق تسعين في المئة منهم دعاء ليسوا, ليسوا بالعلماء والعلماء هولاء اذا كانوا تسيف مية منهم دعاء لا يرجع لهم في عوضة المسال. طب العشرة المية قالوا لا ندري هل في عالم ام لا. انا لا اصوي القول. لا. لا اصوي بالقول على التشخيص او اسقطه على على ال ال ال ال ال الاشخاص. انا اصوي باصل الكلام. يعني لو انا لو سي من الناس. شوفوا عالم بقى من العلماء المجلس اللي ايه اللي هم عندهم الاخلاص وورع وعلمهم بيخبوه عن الناس. اطلع عمدالس اللغة الانجليزية. نعم. لو نقول هذا العالم انفرض بقوم فقيل له مثلا تعالى فضل العالم طبعا يعني الناس علموا بورعك واخلاصك الدامغ تعالى تعالى لا تستحي لا تستحي كان هذا العالم الجليل مثلا خالفوا من المجل مثلا قل عشرة قل قل مئة خالفوه فلما قيل له خالفك هؤلاء المئة هو طبعا اذا كانوا عالم وهو يرهم ها فماذا يقول من هؤلاء الاغلب منهم تسعين في منهم ايش? دعاء. والعشرة لابد ان تثبت العشرة ثم تنقشلهم مع علماء ام لا? لو قال بهذا القول نحن نصوبه ان كان حقا الذين عرضوه هم ايش? دعاء. دعاء. او من المشاهد لكن ليسوا من العلماء. هذا كلام صحيح. هذا كلام صحيح. لذلك انا بقول دائما العالم لابد لابد هو الذي يرجع اليه. و, و, والكسرة لا تفيد بل الكسرة في كتاب ربنا جاء على, على, على الزم لا على المتح والقلة ما جاءت إلا على المتح قال الله جاء الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وهذه المصيبة اللي احنا عاش فيها هي هذه المصيبة كما قلت مائة عالم. مائة عالم أي عالم طب اسمه كذا اسمه كذا تنظر بقى إلى إن لم تعلمه فسأل عن إيش عن اثره. ما هو العالم يعرف بإيش يعرف بحواكبه إذا كانت ثقيلة أو غير ثقيلة صحيح لا لا العالم لا يعرف الا بايه باثري اثر العلم اثر العلم العالم يدلك كما قال العربي الاثر يدل عليه ايه على المسير صحيح ولا لا اثر العالم يظهر علمه يتعرف فان كان عالما فيرجع اليه لم يكن عالما فلا يرجع عليه هذه هذه قضيه خدمتت في عصرنا هذا لذلك ميزو بيتكلم في البخاري وماما نجوى بتتكلم في فتاوى النساء ماما عادل ماما ها يعني أنا سمعت فقيهة العصر كانت بتقول ما طبعا من حقها بتقول بأن الرجل قال لها على مسألة الطلاق رجل طلق امرأتها قالت اسمع أشهد ولا ما أشهد فقال ما قال قالت الطلاق لاقا قالت الطلاق لاقا ما أشهد الطلاق لاقا أنا طبعا عللت بكده لأنها رأيتها قلت من حقها لأن دي لما حد يتجوزها لازم تمسك فيه مسكة فلابد ما كنش فيه مخرج طلاق بحلم الأحوال إلا بالموت آه طبعا لازم لكن بالله عليك هلا هل دي فتوى هذا لا يقوله أحد من أهل السنة الجماعة بحلم هذا قول الشيعة فقط فقط في مسألة إن الطلاق لقى إلا بشهد ده قول الشيعة فقط هذا لم يقول به أحد من أهل السنة الجماعة ابن عمر يطلق ويأتي عمر يقص على النبي والنبي السلام يقول له إيش؟ يقول له بغضب قال ردها ثم امسك حتى تحيث الى اخر الحديث لكن امره بالرد اما قال له اشهد ام لم يشهد, لم يشهد فايه هذا حدث ايش هذا ايش هذا من وين بيتوا بهذه العجوبات التي الان نراها فهو بقى انا نتكلم على هذا الباب لان انت اصلا لما تصدر وتصدر هؤلاء انتهى الموضوع انتهى المعبادين خلاص مشاع وكل إنسان ممكن يتكلم فيه نحن نقول المشاع أنك ترشد الناس المشاع أنك تعذ الناس أيضا لكن لابد أن يقول لك ضوابة علمية وأصول علمية لتعذ لتكلم بكلام طيب أو الثقافة بقى اللي هي مسألة إيه اللي هو قطار الفكر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هذا قطار الفكر الذي نهايته إلى الاعتزال قطار الفكر هذا الذي نهايته إلى الاعتزال اللي لم ينضبط وضبط الشر والآن طبعا الناس برضو طرحوا العلم بأسره حتى ببعض الطلب التعليم الذين كنا نعتز بهم انه طالب علم طرح كل طلب العلم وذهب اليه التنمية البشروية ولا بشروية مش, مش عارف التنمية البشرية ولا, ولا ايه بقى التنمية البشرية اللي احنا عايشين فيها هذه جيد جدا كل هذا والله منصب على دائرة الشرع لكن هو هذا الانساء اللي شغالين فيه الان وطرحوا يعني حتى الان بعد ما نقول العود العود على الطريق المستقيم الصحيح عشان نرتقي عشان نشتم من رائحة العافية لا حيدة مرة أخر حيدة مرة أخر فالأصل أنه لا يمكن أن تصدق إلا العالم لا يتكلم في العلم إلا العالم لا يستفت إلا العالم وأنا كما قلت لك لما رجل أيضا كان من الدعاء كان من الدعاء أنا سمع هذا نقلولي هذه الفترة من الدعاء ورجل فاضل وله تأثير على الناس يعني أولا هم هما أثنان الأول ساله رجل قال انا عاقد على على فلانه يعني هششته هششته فاقتربت فقبلته فانا اخذه يعني شلفطه إذا صح بقى ال ال الاعتبار شلفط وجهه قتل نعم وقال وهذا حرام وقعت ولا بد من التوبه والاوبه إلى ربك لأننا في علا النار النار طب خلاص خلاصنا طب هذا مش مهم الراجل فعل كبيرة قبل امراته ففعل كبير نزل خير اما الثاني فقال عليه الحد ايه بقى الحد ده أي حد بقى انا انا اريد افهم اي حد مع ان انا لما اتكلم في مساله مثل هذه المساله هذه كانت في لما يقول رجل بتقبيل المراه عليه حد والثاني قال فعل كبيرة ماذا نفعل ما يعني هذا أليس هذا من تحريم الحلال أليس هذا تعرفون المصيبة والوحكة اللي يجلسون فيها أليس الخطأ بالفتح لا هم يخشى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عديد ابن حاتم عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قولوا يجعلوا تأخذوا أحبارهم وربناهم أربابا من دون الله قال ما عبدناهم قال لا أما حرموا عليكم الحلالة فاتبعتموه وحلوا لكم الحرامة فاتبعتموه تلك عبادتهم فكيف ولا ولا تخفوا ما ليس لك بيعين ولا تقول لما تصفوا على سيناتكم هذا حلام وهذا حلام حرام لتفتروا على الله ليش الكذب ده هي حل نوبيل ما انتهى الامر العقد انتهى الامر صارت امرأته هي زوجته الشيء الوحيد الذي يمتنع عنه الوطن ليش لانه حرام العراف للعرف والمعروف عرفا كالمشروطي لذلك المتقنون من العلماء قالوا لو سفر بها هي امرأته هي امرأته لكن احنا نقول نأبى ذلك للعرف لا هي المسألة التضييق الكلي ولا التوسيع الإيش. الكلية وضابط الشرع أولى في هذا فبالي اللي جعلنا ناقع في مثل هذه الأمور هو أن الذي يفتي لا يتقن الآن انا جلس مع بعض أناس في لجنة يعني هم لهم فتوى وناس أفاضل طلب الدعام يكلمني على الأساس إن هو في مسألة معينة ويريد الفتوى بأن هذه جائزة فاخذ لها طرق ووسائل يسير إليها حتى وصل إلى الجواز. فقلت له محل, س... محل النزاع أنت ما اقتربتش منه بحل من الأحوال أنت ساير تدور حوله لتصل إلى ما تريد وده اللي بيحدث الآن حتى في بعض البنوك الإسلامية بعض البنوك الإسلامية في المربحات وغير المربحات إيش اللي هو بينظر الآن في المذهب الذي فيه قول يمكن أن يساعده على إيش على حل الدرهم والدنار لأن الحق بأن أصل البنوك أصل البنوك ليس التجارة التجارة أصالة مبنية على الغنب والغرم. لكن هناك يبنون الأمر على الغلم الغن مفيش غلم غرب يعني مسألة المخاطرة لا يدخلون فيها فهو يريد أن, أن يهمك بالدخول في المخاطرة يهمك فيقول مرابحة بيني وبينك يعني مرابحة بيني وبينك يقول لك طيب أنت تأتي تقول له أريد, البيت. أريد السيارة أقول أنا أشريها إذهب بتوعاً مع أكثر الغباء الإداري الموجود ان رجل الاداري لا يطبق ما قاله له اللجنة الشرائية إيه إيه يفعل يقول عجبتك السيارة نعم يوم اتصل بالوكالة يعطي السيارة اشتريناها خلاص واعتقاله واكتباله ويأتي الثاني يدفع ايه المقدمة وبعد ذلك يقصد هذا ايش هذا قرد غير نفع لان ما في اي بيع ولا شراء لان الاصل في المعاملات نقول هذا الطالب هذا الوسيط اللي هو هيكون مشتري وبائع طيب وهذا البائع الاصير فعشان تكون ظاهر المعاملة صحيحة يأتي هذا يطلب من هذا السيارة فيقول ليس ليست اندي مر عليها بعد خمسة أيام تكون عندي فيأتي هذا بعد معالمها مكان السيارة فيذهب إلى البيع فيشتري السيارة فيأخذها فايش فينقلها وضرورة فينقلها إلى محل فيأتي الثاني يراها عجبته حدث القبول والرضا فيبدأ يبيع وهذا لا يحدث وهذا شباء بعد هذه المرحلة والرحلة الطويلة بعض العلماء من الملطينة من الحنبلة والمالكية يقولون هذا ربع والجمهور يقولون ان المعاملة ايه شيء صحيحة وده اصل قل بقى سهل المعاملة صحيحة وغير صحيحة لكن النظر ان هذه المسألة بعد التطبيق العام الذي بيانته لكم انه ايه انه في اخلاف فما بالك بقى, بقى هو ده يأتل ده يقول عندي سارة في الوكاة يتصل ويأخذها وانتهى الموضوع بقى, بقى المسألة ايه مسألة ان هذا دافع وبيأخذ يدفع ويأخذ صارت قرض جر نفع الصريح قريبة. فهم الذي ال ال ال يغلفها بمسمى اخر اسمه ايش المرابحة اسمه المرابحة اسمه السلم اسمه اسميه على ما شئت الاستصناع لابد من تطبيقه التطبيق الصحيح ولا يطبق تطبيقا صحيح لما لان ما في اتقان في هذا الباب عندما يدخل فيه المر بياخد بظاهر الاموم عنده قاعدة يمشي فيها يقول لك يسر على الناس هذه اللي هدمت الدين بيسر على الناس احنا قلنا مسألة التأسير أصل أصيل في ديننا حيث ما كان التأسير فثم شرع الله يلي في لكن التأسير بالضوابط ما لم يكن اسما هذا عائشة فالحالة أهل العلم من, من الضرورة بما من ذلك أيضا رجوع مسروق إلى عائشة مسروق نظر في الساحة ساحة الصحابة فاختلفوا اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى, رأى ربه ومن المتكلم بهذا الكلام فاحلم من فحول الصحابة ابن عباس وبعضهم يقول لا ما رأى فقد انتهوا أنا أفصل المسألة عند, من عند الأطقن والأعلى فذهب مسروق إلى عائشة فقال ما سمعت ما يقول القوم قالت ما يقول القوم قالوا يقولون بأن محمدا رأى ربه صلى الله عليه وسلم رأى ربه فيقول فتقول قد قف شعري مما تقول أنت من قول الله جل في علام في قول فصل لا تدركه الأفصل وهو يدرك الأفصل طبعا الاستدلال وأن كان فيه ضعف وليس بالصحيح لان الدليل اعم من ايش من لكن عندنا دليل الذي يساعدها قول صلى الله عليه لن تروا ربكم حتى تموتوا وقوله الحق لك الرجعه اليه انا انا بستشهد بان هو راجع راجع اليه حاله أيضاً الـ الـ ابن عمر السائل الـ الـ حاله ابن عباس السائل الى ابي ايوب الانصاري لما جاءوا اختصم هو وغيره وغير من الصحابه يختصموا في الغسل للمحرم رجل محرم تعلم أن المحرم عليه محاذير محذورات الإحرام فاختلط على بعض الصحابة قال لا, لا يغتسل لأنه لما يغتسل ممكن يحك رأسه فإيه تتساقط الشعارات واقعة في المحذورة الآن لأن الله أبحى لك حلق الشعر إذا كنت في, في, في مجهدة كما جاء الرجل من أبس سلم وهو من صاحب الجليل كعبد العجرة لما جاء الرجل من أبس يتناثر من على وجهه فقال للسلام ما كنت أرى ما كنت أرى يعني أظن أرى وأرى ما كنت أرى أن, أن, أن الجهد قد بلغ بك هذا المبلغ ثم قال صم ثلاثة أيام أطعع أطع مساكين أو أنسك نسيك وحلق, وحلق شعر فهو يقول لو اغتسل فحك رأسه وامتشط فلعل الشعرات تنزل منه ويكون قصيراً بذلك ويكون وقع في المحضور فقال ابن عباس له أن يغتسل وان كان, وإن كان هذا من ضرورة الإنسان فقال لا لا يغتسل فقام ابن عباس فأحال على من على أبي عيوب ولا غيره من الصحابة الكرام فلما ذهب إليه ذهب إليه وارده وإيش اخذ السطار وارده ويغتسل ويصب و و و ويدلك رأسه وليبين له إمعانا بأن هذا الذي كان يفعله والسلام لكن الغرض حال على الأعلم وهذا الذي دين ندين الله به يعني الآن يتصدر كثير من الإخوة والله لا علم لهم بحال من الأحوال أكثر المتصدر الذين تصدروا يعلم الله أنهم لا يعلمون ولا يتقنون وإن علموا لا يحسنون والذي نفسي بيده قد يحملون بعض العلم لكنهم لا يعلمون ولا يتقنون ومع ذلك لا يتقون الله في الإحالة هذه مصيبة مصيبة كبرى والسيامة بقى إذا كان الكلام كلام في إيش في الملمات في المهمات فلا يتكلم في المهمات ولا الملمات إلا من كان أهلا وإلا عقاب وخيم عند الله والله لو أصاب الحق فهو في النار طبعا هو في النار هذا لازل جزما هو في المشيئة لكن لو أصاب أه أه لو, لو, لو أصاب الحق بالجهل بالفترة بالجهل تقاح من نهره على بصيرة وفي نهاية هو في المشيئة لكن تقاح من نهره على بصيرة تكلم عن الله بغير, بغير علم من هذه الحالة أيضا حالة أبي موسى الأشعري إلى ابن مسعود حالة السائل والذين سألوه إلى أبي موسى لما لقى أبي موسى الأشعري وسألوه عن رجل مات عن بنت وعن عن بنت وبنت ابن واخت هو في ظاهر الامر يقول بنت لها النصف والاخت لها النصف ثم قال لا ارجعوا الى من هو يشارك علميا لكنه لما اراد فصل الخطاب ردهم الى من الى العالم اللي هو ابو موسى عالم ابو موسى ابعثاه نفس الام قاضيا معلما في اليمن صحيح ولا لا ومع ذلك لما وجد في المحلة من هو اعلم منه احال وقال كيف تسألوني فذهبوا فقال اذهبوا الى ابن مسعود فذهبوا الى مسعود فقال له أبو موسى عشر قال لبنت النص وبنت الابن السودوس تكملت السلسين والأخت لها الباقي فقال تقول بذلك ابن مسعود قال قد ضلالت إذن وأما أنا من المهتدين هو لا يضلل أبو موسى أفهمه أبو موسى شاهده فأخطف له أجل هو يقول لو أنا فعلت كده سأكون وإيش في الضلال ليش عنده سنة عنده سنة مش عالقل عنده سنة قال عندي فيها سنة يبقى إذن الضلال كل الضلال أن أحيد عنها دي السنة قد رأنته اذا وما انا من المهتدين أن عندي فئة سنة البنت لها النصف وابنت الابن لها السودوز تكملت السورسين والباقي تحصيبها. اما ابو موسى قال البنت النصف والاخت النصف وطرح بنت الابن ان كنت قد وهمت ا史 اولا فهو ابو موسى قال البنت النصف والاخت لها النصف والحق بان ابن التقن Keepingًا في, في المراس البنت نصف وبنت الابن لها السودوز تكملت الاشيء السورسين لعنى البنات لهن الثلثان في كتاب ربنا جل في علا فلما أجاب ابن مسعود بهذه الإجابة وسامعها أبو موسى قال كيف لكم شوف حتى الإنصاف كيف لكم ترجعون إلي وفيكم هذا الحبر كيف لكم أن ترجعوا إلي وفيكم هذا الحبر لا أحد يتقدم ابن مسعود لذلك بقى في المرة التي بعدها لما ذهب ودخل المسجد فوجد الجماعات جماعات يذكرون الله ورجل معه حصى يقول كبروا مئة هللوا مئة سبيحوا مئة احمدوا مئة وهذا طبعا يعني يقف بهم في النار لأن التسبيح حرام والذكر حرام والتكبير حرام فهم إلى النار بالذكر صحيح أبدا الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير هذا من أفضل من أفضل العبادات الل الل الل الل اللسانية او عبادات الجوارح أنه يذكر الله رفع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك راطبا بذكر الله فأبو موسى لما رأى وعلم أن ابن مسعود موجود في المحلة سكت نظر قال والله ما رأيته إلا الخير لكن ماذا أفعل لكنه اندهش ارتجف لم يرى أصحاب محمد يفعلون ذلك هذا المعيار يا إخوتي هذا المعيار هذا المعيار هم, هم أقرب إلى شمس النبوة هم تربوا على الدين والسلام هم أعلم هم أتقن هم الذين اتزكاهم الله من فوق سبع سماوات هم الأحلم هم الذين نقول أتقن في مسائل العلم هم الذين نصروا الدين حقا فكيف نغفل عن طريقهم فكيف نطرح أقول أقوى لهم فذهب فرجع إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرجع ابن مسعود قال رأيت يا ابن مسعود عجبا قال رأيت في المسجد عجبا ولكني والله ما رأيت إلا الخي... يشارك أيضا لكنه كأنه يقول ويريد أن أتعلم ما رأيت إلا ذكرا تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا فبنى مسعود قال دلاني على القوم فقال تعالى فأتى بي إلى المسجد فتلسى ثم قال تعرفونني انا صاحب رسول الله تهيئة ليعظم ما سيقال النور. صاحب يبقى قف معظما شكرا قلت من السنة أن العالم يقول إيش أنا عالم لابد يظهر علمه وبين وبين الله بقى إذا كان مرائيا أول من سعر بينه النار ثلاثة فقال ابن مسعود رضي الله عنها انا صاحب رسول الله انا ابو عبدالرحمن انا عبدالله ابن مسعود فهياءهم ليسمعوا ثم قال انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا باب ضلالة هنا بين ايه ضلالتين او ضلالتين ايه شح مر انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله لو قالوا نعم كفروا مرار أليس بعدها مرار أو مفتتح بابه ضلالة ايضا قد ابتدعوا وهم على شفير هلكة ولعن المفتدع وحبس الله عنه التوبة فلما نظروا أنهم بين إيش؟ بين ضلالتين بين أمرين عظيمين فقالوا والله يا ابن مسعود او قالوا يا ابن عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير دعك الآن نحن لا نعاودك انت الأعلم فقررت فنحن ننصى عليك أن نريد أن نعتذل لأنفسك فقال والله يا ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لم لم يبلوه. وكم من مريد الخير. بقى الآن بقى الصيحات التي نعيشها لا تسوي شيئا. سيقال لهم ايضا وكم من مريد للخير لم يبلوه. وكم من مريد للخير لم يبلوه. ثبت العرص وما نقش واتي بما عندك من العلم والعلوم الحق التي يمكن ناخذ بها نحن ننصع ننقاتل. فلجهلنا نستغفر ربنا وان كانت الألة موجودة فلننا الأجر وإلا فهيقابونا وخيم فهنا قال وكم من مريد للخير لم يبلغه لكن إذا كانت النواية حسنة يدخل في هذا الباب ويقول إيش يقول قد يصيب الله جل على او يعطي الله جل على الأجر على حصن النواية وإن, وإن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد بحل من الأحوال لكن قد يؤجر المرء عليها وهذا بالنسبة للإحالة القاعدة التي وننتهي منها حتى ما, ما أرى الإخوة تموت وأنا بتعب في موت الإخوة القاعدة التي من أدير القواعد الأصولية من سنة النبوية تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال هذه المفروض نجلس عليها مجلدات لكن سنمر عليها مرورا وإن كان في في الأمر بقية كن في الغد إن شاء الله تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال صراحة هذه الفتوى براقة ونظر الناس لها ثلاثة على, على, على, على, على طواف ثلاثة منه من توسع فيها جدا فضيع الدين وهدمها وضيع حكام الله جرى في علامه ومنه من ضيق جدا فجمد فشق على الأمة مشق شق لا يعلن بها الله جرى في علامه ومنه من توسط بعينين جميلتين فوجد أن المسألة لها ضوابط وأصول شرعية طيب فأخذ بها والحق أنا نقول لما تتغير الفتوى زمان المكان هو الحمد للأنه قال لم تتغير الايه الفتوى لم يكن تتغير الايه الاحكام فلا بد أولاً بالعين الجميله تقول احكام الله ثابته لا تتغير احكام الله يثابتة. لا تتغير ابدا تحريم الخمر لا يتغير بحال من الاحوال قتل النفس بنفس لا يتغير قطع يد السارق لا يتغير رجم الزاني لا يتغير حكم الله لا يتغير هذا الأصل الذي لا بد تقول وتعتقده لانه الذي لم يعتقد هذا الاعتقاد ذهب ذهابا بعيدا الذي يعتقد هذا الاعتقاد لأن هذا حكم الله السابس في الكتاب فيقول حكم الله في السارق الذي سرق بدوابة النجو سلم فيها بلغ ربع دينار القتل طيب لا يقطع اه ممكن لا يقطع كيف تعطل ممكن اصلا حقا ان الحد ممكن لا نستطيع تطبيق هذا ممكن لكن الاصل الاصل لابد وهذا الذي غاب كثير من الناس يتكلمون فقط في فرع اللي هو ممكن ايه ممكن عدم التطبيق لعوارد لمسائل وما يتكلم في المسألة العقدية المهمة وهذه أيضا دلالة أنه غطى الفقه على ضيع ضعف فأصالة لابد أن يحرك العقيدة في قلوب المؤمنين على أن حكم الله ثابت لا تغير وأنه وجوبا, وجوباً الأمة الإسلامية بأسرها أنها تقبل حكم الله الذي فعلها هذا أمر عقدي لابد أن يعتقدوا الناس أصالة فيقول ان الحكم إلا لله أفغير الجهلية أفحكم الجهلية يا بغون ومن أحسن الله من إيش ومن أحسن الله نعم حكما فالغرض الغرض المقصود لابد من هذا التأسيس أمنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به إلا اعتقادا حكم لا ثبت بد للأمة بأسر أن ترجع لله ولرسوله طبعا كما قال الله جعل فانتزعته في شيء فاردوه إلى الله والرسول وقال الله جعل ما اختلفوا فيه من شيء فحكموه الى الله. لذلك ان عائشة قالت, قالت ما ما ما غضب النمسلم لنفسي قط. اكمله. ايه ان تنتهك? محارم الله. لذلك قال يا اسامة. اتشفع في حد من حدود الله. يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله. وآآ قطع ياد المخزومية. صحيح ولا لا? وعمر لم يقطع. سنبين هنا. يبقى الاصل الاصيل العقيدة حرك العقيدة بين الناس. الحكم لله اللي في علاها. وتعتقد ان حكم الله ثابت. ثم نأتي بالفتح عند التطبيق تكون الفتحة بقى هنا عند التطبيق وسترى الأمثلة التي تفيدك بذلك وأنا الأول نبين الأحاديث ونأعطيك بالأمثلة التي تزمت لك أنه قد لا ينطبق الوصف فلا يمكن أن تقيم الحد من ذلك نهى نهى نهى نهى نهى السلام عن عن قطع الأيد في الغزو نهى المسلم عن قطع يبا إذن لو, لو رجل حتى لو كان يفتتح بلاد الكفر وجاءت بسبب الله غلبته شهوته فسرق الإنسان معرض المعصية بل الإنسان في ظلمة حتى حتى تستنار بالطاعة ولا تكون إلا بالله وما بيكم النعمة فمن الله لو سرق وسرق فأقرب عن الدينار حكمه شرعا نهى المسلم عن القطع في في الغزف طب ليش انظر لما المصلحة الأعظم هو اولا ارهاب الكفار لا ما انت بهذا تقطع هو يجد من المسينا اليد المشروع واليد المقطوعه يطمع في اهل الاسلام لا ده انت اصاله الكبر على هؤلاء من الدين قال لما ورد ابو جدان ابو, دو أبو, دو أبو, دو أبو دو جدان يمشي يتوختر بين الصفين قال هذه مشى يبغضها الله الا في هذا الموقف فلا يجرئ اهل الكفر على اهل امن فلا يغلط فلا تغلط ماشي فنهى نمسلم عن نقطه في, في, في أرض الغز حتى لا يمك الكفار من المستمينه ولا يطمع الكفار فيه المسلمين لا سيما ان المسلم قد نصرته بالرعب فهذه تكون الرعب على الاسلام مش على مش على اهل الكفر فان اذا نهى نمسلم من ذلك لمصلحه اكبر المصلحه تحقيق حكم الله تطبيق حكم الله تطبيق حكم الله. لكن تطبيقه هنا سياتي بمفسده عظيم يبقى نرجع على طول التأصيل الذي اصله نمسلم والذي نفس بيده او قال نمسلم لو ان قومك حديث عهد بكفر اللي هدمتوا الكعبة ولا بنيتوا على القوائم إبراهيم لكن إيه اللي خلاها ما يفعلش ذلك ما الذي جعله لا يفعل ذلك الم... المصلحة الأعظم ديانة الأمة سبت دين الأمة ديانة الأمة لأنهما لو نظر هما حدثاء الإسلام والآن حدثاء الإسلام في الإسلام دخلوا الإسلام حديثا فينظرون إلى كعبة عاشوا دهرا وأمدا بعيدا هم وآباؤهم وأجدادهم يعظمونها ويرون الذي جاءه يأمرهم باستقبالها في الصلاة يهدمها الأغرار ماذا يقولون لا يعذب شاعر الله ولا هذا الكلام أن انسلم في صلح الحديبيه ايش قال أن ان حتى لا تحدث المقاتله بينه وبين اهل قال اظهر لهم هذه الابل المعقله التي التي يعني كانت لها العلامات ليه لبيت الله لانهم قال انسلم هم يعظمون ذلك يعظمون ذلك في جاهليه وكفر يعظمون ذلك رحموا اصاله لما راوا ان رسول الله يدعو لما وضعوا سله الجذوره ان رسول الله فقام اللهم اهلك اللهم عليك ابو جهل اللهم عليك ابو طلحه من ربيعه كادوا يقتلون وعالم جاءهم شؤم عظيم وعالم انه استجاب الدعوه في مثل هذا المكان يعظمون المكان فجاءت المصلحه الاعظم أنه لا يفعد ذلك ل لتعظيم لثبات الدين نفس الامر المصلحه الاعظم الا يتخاض اهل الاسلام قال ينتصر الاهل الكفر على الاسلام. لان من, ح.. من احبه علو الكافر على المسلم قفر. مش الكافر. انا اقصد الدين يعني. من من, من, من أحب علو اهل الكفر على الاسلام اوراية الكفر على الاسلام. هذه من ايباب الكفر. ده حكبا الان من من, من, من مساءة الانتباق على الوصف. احنا تكلمنا عن ان فيه نوعه فيه. من من من الم الم الم المسائل التي نقول فيها قال العلمانة انه يكفر بها. وانها دي من علامات المنافقين. بانه يتمنى علو الكفار على ايه على يتمنى علو رايه الكافر على المسلم هذا هذا كفر ليش لان المسلم قال الاسلام يعلو ولا ولا يعلى عليه الاسلام يعلو. لكن هذا الحديث وان فيه ضعف لكنه لا المعنى صحيح المعنى يشهد له الكتاب ايش بالكتاب لا ده ده ده ايات قال الله ولا فعلاه وجعل الله جعل الله جعل الله كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هنا جعل وهنا ابتداءا بدا الله العليا وكلمه الله العليا وايضا قال الله جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا هذه ديانه اصاله فاحنا نقول بان ال ال ال ال الغزو نهى نسام ذلك حتى لا الكفر على الاسلام حتى الكفر على الاسلام ايضا من ذلك انتم في زمان حديث نسام انتم في زمان أنت في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك الحديث لمن الكلام الأصل لمن للصحابة أنتم في زمان وأنتم بين إيدي والنبي السلم وجبريل يأتي أمامكم والوحي معكم قال أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجى هذا من أرجل أحاديث الله أكبر اللهم لك الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. قال وسيادة زمان للنسان قال هكذا سيادة زمان على الناس القابض على دينك القابض على الجمر قال تجدون عوانا ولا يجدون اعوانا لذلك الغربة كل الغربة ان تكون الغربة فلسطر ملتزم لما يأتي كما قلت لك غربة فلسطر ملتزم اللي لم توافق فانت عدو اللدود والخلاف لا محل له مع انك المفروض بتدرس خلاف وفقه الخلاف والخلاف لا محل له لا اعتبار له لا ادابة له هذه مصيبة كبرى ضياء وذاك طوب الغرباء وذاك ابن القيم كان يقول ليست هذه الغربه التي تتكلم عنها النبي صلى الله في الغربه بين اهل الاسلام وبين اهل الكفر لا لا دي هذه غربه بين اهل الاسلام بعضهم ببعض ثم قال غربه داخل غربه هي غربه اهل الايمان بينهم وبين ايه اهل الاسلام ثم غربه اهل الاحسان بينهم وبين اهل الايمان ثم الغربه الحق غربه العالم الذي لا يسير الا بالطريق مع هؤلاء الجهال المقلده غربه ليست بعدها غربه الشاطبي يعني من أمتع الناس تأصيلا وتفصيلا في المقاصد والكلام على الأصول يعني ذبحوه قتلوه لأنه لما وجد ووجد تقليدا أعمى فحارب التقليد فكان ما كان من المقاتلة الشرسة على مثل أعلى من الناس في المقاصد الشاطبي المهم الغرض المقصود هنا أنا مثلا يقول أنه في زمان من تارك عشر ما أمر به هلك واسعة زمان على الناس من عمل بعشر ما أمر به نجا وهذه فيها دلالة على إيش فيها دلالة يستدلون به على أنه قد تسقط كثير من أحكام ورزائيك نفسه قال في آخر الزمان عشان كده اللي بيحتاج بيقول يقودهم بكتاب الله قال لو انخرم عنده كتاب الله في أن يقود الناس بها كفر أخطأ ليش يقودهم بكتاب الله قدر ما يستطيع قدر ما يكون الواقع ييسر على التطبيق مفهوم لكن وجوبا يقودوا بكتاب الله اعتقادا ويقول اطيعوني ما اطعت الله فيكم وكتاب الله قائدي ثم عند التطبيق بقى يقول لا استطيع لا استطيع مفهوم هذا الكلام هذي والله شعرة لتفهموا يقودهم بكتاب الله اعتقادا واذا وعملا قلت الرئيس ان يكون ايه اعتقادا انه لابد ان يقودهم بكتاب الله طب عملا عملا قد لا يستطيع الواقع قد لا يساعده ما مفهوم هذا الكلام؟ الله يساعده الواقع يبقى المساله كلها مساله ايه؟ مساله العلماء النجباء الذين يرون مساله مساله الواقع ومساله الضوابط ولذلك والم... احنا نقول الاخف من ذلك انا نفسهم قال ايش؟ طالما صلوا لما اقاموا فيكم الصلاه طيب لان اخر اخر اخر عرى الاسلام اخر عرى الاسلام انت اندراسا او تقرا ان هو ايش؟ الصلاه واول عرى الاسلام انفكاكا هي الحكم صحيح ولا لا؟ الكتاب فهنا يقول أنتم في زمان إلى آخر حديث أيضا في حديث ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وهيضع لإيه الجزية ده هو وضع هذا الحديث من أجل أنه يباين لك أن الفاتوح قد تغيرت في الأول كان الإنسان يقول يدعوهم إلى ثلاث ومنها الجزية طيب يقبل الجزية ويبقى على كفر لكن في آخر الزمان تبدل الوضع وتغير إيش هو بقى والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيه من أجل من أجل أن الله أمر بذلك وأن لهم مساح أنهم عندهم دين وعندهم نبي طب جاءكم بقى النبي هو نفسه الذي قال تعالوا إلى الإسلام ده هو النبي إذن الحجة انتهت لا لجاج مفهوم لذلك ترى شوف الوضع بقى صار مناسبا أن يقول كسر قتل الخنزير لا يقبل للإسلام الوضع مناسب ليه لأنه هو نفسه الذي جاءهم نبياً جاءهم مرة أخرى نبي. نفسه قال أنا لا أقبل إلا الإسلام لأنني دعوت إليه أولاً كما في الكتاب قال يا أهل الكتاب لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله, الله إليكم مصدقة لما بينات من الطرد وما شعب يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء أظهر الحكم وهذا حكم أيضا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن أغذي الجزية كان موقتا بنزول عيسى عليه السلام وسينزل عيسى حكما مقصطا أو حكما استغفال الله حكما عدلا يعني هو فرق من القاصط والمقصط صح كده فأما القاصطون فكانوا الجهنم حتى فهو حكما مقصطا عدلا على الناس مثلا هذه بنسبة تغير الفاتوة أنت ترى في ذلك كثير من المسائل التي يمكن أن نراها وندرجها تحت هذا الباب الآن الزاني والزانية ما حكمهما آه آه حكمهما إذا, إذا كان محصنيني فرجم الموت. الشيخ والشيخ إذا زنيا فإيش فرجمهما البت صحيح وإن كان بكريني فالجلد مئة وتغريب عام للإثنين صحيح ولا لا وإن كان العكس فكل يأخذ بحكمه طب امرأة زنت وزنت بدرهمين فأتى بها عمر الخطاب طيب وآتى بالشورى عثمان ومن معه من الصحابة وعلي من أبو طالب فجاء فقال فقال, فقال لها زنيتي قالت نعم مع مرعوش يعني المسألة المسألة بتتكلم بجرة أقوى مما تكون نعم مع مرعوش بدرها مين بدر يعني فعمر خطاب نظر إلى ذلك وهياها للرجل للجلد أو للرجل فابناء عسلام عفان قال ماذا تفعل أمير المهنين والله لا أراها تتحدث بهذه الجرة إلا أنها لا تعلم الحكم فجاء المانع يمنع يمنع يمنع التطبيق دقهه معنى قوله الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع اذا توفر شرط وانتفى المنع تقدم هنا في مانع الجهل منع قات معمرعوش بدرهمين فتركها لانه ابن مسعود ابن عثمان يقول ما يمكن للمراه تتجرع واسترجال بهذه الطريقه وتعلم تحسب انه هذا ايه جائز فكيف تؤخذ والله تعالى كلها ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هي هذه ولذلك ترى عمر بن عبد العزيز يعني يقول يعني كان يحدث للناس من اغضياء على قدر ما احدثوا من الفجور وكان طبعا سوق العون العزيز في هذا الباب وكيف تترك بعض الاحكام احكام الشرع فقال يا بني والله لو أخذناهم بها لفر لا نفروا جميعا وكان له له ما له من الحكمة في التطبيق نقول اصلا ايضا عمر الخطاب كان راسا في الباب عامل رماده الذي يسرق قطع له يده قطع عمر الخطاب يده لا لا الشبه موجودة والمانع موجود لذلك التطبيق لابد أن نقول أولاً الاقرار هذا أمر لا خلاف فيه الإقرار يحكمني شرع الله يحكمني كتاب الله وأي مسلم لابد يقول بذلك أنا ما أتصور مسلم لا يقول بمثل هذا هذا الإقرار أولاً ثم بعد ذلك يقول الواقع هنا يلزمني أستطيع أطبق لا أستطيع أطبق هذا الكلام يظهر في مسألة الضوابط المنضبطة في هذا وهذا يجعلنا نقول بأن تغيير الفاتوى بتغيير الزمان والمكان وايش والحال وهذا سهل جدا لذلك نقول الآن في هذه المسألة أن الإنسان إذا وجد في محلة مثلا الشدة والتمسك جدا وأن الرجل يقول السن عندهم كأنها فرض فلا يفتف مسألة إلا بإيه إلا بالسن ولا يتساهل ولم يجد في قوم يعني السنة عندهم صارت ستضيع فنحن نقول الآن يشدد فيها فالعالم هو الذي ينظر في حال من أمامه وينظر في الواقع الذي يعيشه كيف يطبق فيه حكم الله جلال اولا يظهر اعتقادا ده المطلوب أولا يظهر اعتقادا أن الجميع يعتقد أن حكم الله يلزمنا ويلزمنا حكم الله جلال الفعلاء وبعدها, وبعدها ننظر هنا إيه في الواقع في التطبيق وفي المتاح وغير المتاح. الخطأ الفاحش اننا وجدنا اناس يتكلمون بهذا اللسان ولا يفقهونه. يعني تكلموا عن مسألة الشرع. قالوا طبعا اللجوا على الدرجة الخمر. واحنا الان الناس جميعا بتشرب خمر انت تتذب بكل مكان ما فيش بيشرب خدر بيشرب كله الان. صحيحة المسألة منتشفة يقول لك ايه اذا ندرج ايه? لا تدريج. السنة السنة التدريج هذا عند الوحي. والوحي قد انقطع. الحكم انتهى واحكم. صحيح. لكن ماذا نقول قد نستفيد بذلك من, من شيء بأن التدريش كان لإيه لواقع الناس لواقع الناس عايش رضي الله رضي الله قالت قالت لو أنزل الله دعو في مك في تحريم الخام و الزنا ما أسلم أحد علاجهم أولا بالإيمان وبين لهم طريق الرحمن واجتمع نور القرآن مع نور الإيمان حتى تهيأت نفوس لقبول الأحكام غير كده ما فيه هذا أمر جلل عالم النبي ليفهم هذا ويعملهم بعدما يجع الناس يعتقدون اعتقادا تاما بان الحكم لازم. يبقى, يبقى يبدأ بعد ذلك بقى ينظر في الواقع كيف يطبق كيف لا يطبق, يطبق. وهدي للعلماء النبلاء. لكن هم يجلسون على طويلة واحدة ويقولون وندرج. اخطأ. اساء, أساء عالية. تكلموا على الحكم الله وحكم الله. احنا المسألة ما هو عمر ما حكم. يبقى اذا له ان يحكم. خطأ. ليس بعلم ولا اتقان. اولا ثبت بان الجميع لابد من اقرارهم اعتقادا. بأنهم يلزمون حكم الله لفعلها فإذا حدث عليك الآن بقى أن تبين الواقع الذي يمكن أن يطبق فيه أو لا يطبق فيه هذا الأصل الأصيل في هذا الباب ننتهي إلى هذه المسألة يعني لها مباحث كثيرة لكن أردنا بإجازة أن نبين تغيير الفتوى حتى أيضا لا, لا يتعنت أحد على أحد مسألة التأسيل في الشرع جيدة جدا إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع وأيضا لا يلومن مشتهد على مشتهد حتى لو غير يعني ممكن اليوم يفتن فتوى يلزمه الوا في اليوم التالي أن, أن غير هذه الفتوة. وقد حدث مع عمر الخطاب نفسه. مع عمر الخطاب نفسه. افتب الفتوة. وفي العام الذي بعده وتبايد له ادلة. فغير الفتوة. فلما سألوه قال هذا على ما ايه? يمد... على ما اشتهدنا وهذا على ما اشتهدنا. وطبعا هذه ايضا قاعد لها قاعدة ان الاجتهاد لا ينتقد بايه? بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لكن هنا غير ولا ما غير? غير. علي ابن ابي طالب. مكث دهرا. يجلد الشارب الخمر ثمانين وهو نفسه الذي أرشد عمر بن الخطاب بالجلد ثمانين طال إذا شارب هذية وإذا هذية افتره وحد المفتره ثمانون وكان يجلد مع عمر ثمانين لما تولى هو جلد أربعين غير الفاتح طال جلد أبو ب... جلد نبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة ثم قال وأعجب إليها الأربعين راجع أولا وكان يقول أيضا بأمهات تحريم بيع أمهات, أمهات الأولاد ثم راجع فهذا الرجوع فاتوى تتغير لبناء أدلة للكلام على بعض الضوابط الواقع يحكم هذا فهذه مسائل من الأهمية بالمكان لابد للعالم الفقيه أن ينظر لها بعين العلم وعين الإدخال عشان تقول نسخ هذا ليس بنسخ هو المسألة كلها أن هذا الحكم كان معلقا بوقت حكم ضرب الجزية على الكتاب كان معلقا بايش بوقت والوقت قد انتهى وهذا التوقيت هو نزول عيسى فنازل عيسى فهم ولو قلنا بنسخ النسخ كان في عصر النبي سلم لأن النبي هو الذي قال ذلك مفهوم الكلام يعني حتى لو قلنا بالنسخ يبقى لا احد يستطيع ان يعارضنا لان النسخ بعد بعد بعد انقطاع الوحي لا يجوز بحال من الاحوال لا نقول النسخ كان في عصر من النبي لأن النبي هو الذي قال ذلك قال وسيكسر الصليب و و و وقت الخنزير ولا يقبل الجسد